الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا أبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ايها الاخوه الكرام وقفة نقفها متأملين في قول ربنا عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين هذه الآية المباركة العظيمة أتت كما قال أهل العلم على جماع الأخلاق وزمام الآداب ومن وفقه الله عز وجل لتدبر هذه الآية وفهمها والعمل بها وفق لجماع الخلق وفق لزمام الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في تعاملاته مع الناس ومن زينة شريعتنا شريعة الإسلام وجمالها وكمالها أنها هدت العباد إلى الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والمعاملات العظيمه الكريمه المباركه وهذه الايه ايه جامعه بل قال عنها بعض اهل العلم انها اجمع ايه في هذا الباب خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. اشتملت على ثلاث وصايا أو ثلاث ركائز في باب الأدب والمعاملة. قوله عز وجل خذ العفو وهذا فيه بيان أن أخلاق الناس وطبائعهم ليست واحدة بل هم متفاوتون منهم الهادي السمح المتزن الخلوق الرفيق اللطيف اللين ومنهم الشديد الغليظ العنيف ومنهم ال الواقع في الأمور المصادمة للأخلاق تمام المصادمة فهم ليسوا على درجة واحدة ومطلوب من المسلم أن يهيئ نفسه في ملاقاته للناس ومقابلته ومقابلته لهم واحتكاكه بهم أن يغيى نفسه للتعامل مع أصناف وأجناس وأخلاق متباينات فمن يعاملهم ليس على مستوى واحد بل بينهم تفاوت ولهذا جاء هذا التوجيه المبارك خذ العفو خذ العفو اي ما سمحت به أخلاق الناس وأحوالهم وطبائعهم خذ العفو ولا تنتظر المثالية في الأخلاق من كل من تلقاه. وكل من تتعامل معه بل الناس فيهم في هذا الباب تفاوت عظيم فإذا هيأت نفسك هذه التهيئة تأخذ بالعفو وما سمحت به أخلاق الناس وتيسر لهم القيام به سعدت في هذه الحياة أما إذا كنت تريد من كل من تلقاه أن يكون أو, أو, أو إذا كنت تنتظر من كل من تلقاه أن يكون مثاليا في أخلاقه وفي تعاملاته لن تجد ذلك لن تجد ذلك لأن الناس طبائع وأجناس منهم سريع الغضب منهم سريع الانفعال منهم الهادي الهادي منهم الرزين، منهم العنيف منهم الغليظ منهم إلى آخرة فهيئ نفسك لملاقاتي هذه الأنواع والأصناف المتباينة من الأخلاق وخذ ما سمحت به نفوس الناس منها وأمر بالعرف. أيضا عندما تأخذ بما سمحت به أخلاق الناس ايضا كن داعيا رفيقا ناصحا موجها بالرفق واللين واللطف إلى كل فضيلة وإلى كل خير خذ بالعرف وفي الوقت نفسه خذ العفو وفي الوقت نفسه مر بالعرف أي بالمعروف من كل قول طيب فاضل وفعل كريم النبي ويكون التوجيه رفيقا من قلب ناصح حريص على دلالة الناس وهدايتهم إلى الخير فيلقى الناس بالصبر على أخلاقهم وفي الوقت نفسه يحسن التوجيه للناس يلقى الناس بالصبر على أخلاقهم لأن من لا يصبر على أخلاق الناس ليس مؤهلا لدعوتهم من لا يصبر على اخلاق الناس ليس مؤهلا لدعوته فالدعوة تحتاج الى صبر على اخلاق الناس المتفاوتة المتباينه ولهذا قال خذ خذ العفو وامر بالعفو فيتنقى اخلاق الناس ب اللي... المسامحه غض الطرف اللين حسن التعامل وأمر بالعرف في الوقت نفسه تكون موجها الشخص الغليظ على سبيل المثال إذا وفقه الله سبحانه وتعالى لشخص يصبر قبيلًا على غلطته وفي الوقت نفسه يحسن توجيهه ودلالته برفق ولين بمثل هذا الصبر والدعوه تاتي السماع باذن الله تبارك وتعالى اما اذا كان انسان لا يتحمل ولا يصبر ولا يبسن تلطف بالآخرين والرفق بهم وحسن توجيههم ودلالتهم كما قدمت ليس مؤهلا لدعوتهم. قد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غليظ القلب لم من حولك ثم الأمر الثالث في الآية قال وأعرض عن الجاهلين وأعرض عن الجاهلين وهذا أيضا مطلب عظيم في باب الأخلاق وجوامع الآداب أن تعرض عن الجاهل بمعنى أن لا تقف عند عباراته الجاهلة. والفاظه النابية وكلماته الصيئة ومعاملاته الفضة الغليضة نتوقف عند هذه الآد عند هذه التعاملات ولا تلقي لها بادث بل أعرض عن جهل الجاهلين وروض نفسك على ذلك. أما إذا وقف الإنسان مع جهالة الجهام ورعوناتهم وسوء تصرفاتهم إذا وقف مع ذلك فإنه يتعب في هذه الحياة ويعاني معاناة شديدة إن لم يتحول إلى أيضا جاهل مثلهم فيجهل عليهم بمثل جهلهم عليهم ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين فربما يتحول إلى ملاقاته بجهل أشد من جهله يا علي ولهذا الطريقة المثلى أن يعرض الإنسان عن الجاهل ولقد أمر على السفيه يسبني فأمر ثمة وأقول لا يعنيني فالاعراض عن الجاهلين هو عدم الوقوف عند جهلهم أو كلماتهم السيئة الفاضهم النابية هو الذي يريح الإنسان من معاناة في هذه الحياة وإلا إذا مضيت في ملاقات الناس وتعاملهم ستجد من لك التعامل من يرفع عليك الصوت من يغلق فإذا كنت تريد ان تقف مع كل متعامل من هؤلاء وتصغي الى ما يقوله وترهق نفسك بمتابعه اقواله قال كذا وقال كذا وقال كذا وتنبري للمجابهه فهذا يرهقك ويؤلم قلبك وربما يجلب لك في نفسك الهم والغم بينما إذا اعرضت عن الجاهل وقلت في نفسك هذا مبتلى بالجهل مبتلى بهذا وأنا عافان الله من من ذلك تحمد الله الذي عافاك من مثل هذه المعاملات وتمضي في حياتك بمثل ذلك تسعى وفي الوقت نفسه تساعد الجاهل على مراجعة نفسه في الوقت نفسه تساعد الجاهل على مراجعة نفسه إذا عرضت عن الفاضة وسوء تصرفاته تساعده على مراجعة نفسه ولهذا كم من الجاهلين بمثل هذه المعاملة تراجع ولو ان من عملهم جابهم لتفاقم الامر ولا عظم الخطط وقد كان من هدي نبينا عليه الصلاه والسلام اذا خرج من بيته يقول اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او ازل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه وهذه الدعوات العظيمه المباركة التي كان يدعو بها عليه الصلاة والسلام مناسبة لحال كل من خرج من بيته ويحتاج لها كل من خرج من بيته لماذا؟ لأنه سيواجه أجناس من المتعاملين وأصناف من الأخلاق وأنواع من التعاملات إحتاجنا حسن الاتجاه إلى الله سبحانه وتعالى بأن يعيده من أن يضل أو يظل أو, أو يزل أو يزل أو يظلم أو يظلم أو, أو يجهم أو يجهل عليه يستعيد بالله سبحانه وتعالى من ذلك كله ويمضي هو في تعاملاته مع الناس في مثل في في ضوء أو في مثل هذه التوجيهات. المباركة العظيمة في هذه الآية الكريمة وغيرها من الآيات والأحاديث التي تدعو إلى كوامل الآداب وجوامع الأخلاق اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت الله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد و آله وصحبه اجمعين